ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلون وأسروا النجوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم السح رأى أنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السماء سميع العليم بل قالوا أضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليا إنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم. قرية أهلك ناءها، يؤمنون. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا لَّنُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إِن كنتم لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطعام وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْ دفأ أن جيناهم ومن نشاء وأغلقنا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 وكم قصمنا من قَرْيَةٍ كانت ظَالِمَةً وان بَعْدَهَا بعدها السلام <تصفيق> قُنَ السَّمَاءَ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبٌ لو أردنا أن نتخذ اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق يا لالباطل فيد ما هو فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ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 لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قل اتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُهُ مُكْرَمُونَ لا بقول جم بالقول وجم بأمره يعملون يعلم ما بين وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إِلَىٰ جُمْنٍ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيَهُ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ أفلا <تصفيق> النابلسي <تصفيق>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 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُحْرِضُونَ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وَمَا جعلنا لبشر من قبلك الخلد الْخُرْدَ أَفَإِمْ مِتَّ فَهُمُ ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن يَتَخِذُونَكَ إلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي الْكُوَّالِ يَتَكُومُ أَهَذَا الَّذِي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 عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون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 قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل ما تعنّاه أولئك وأباؤه حتى طال عليهم الأمور، أفلا يرون أن أضنقصها من أطرافها أفقوم اللذين قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع ثم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب رب كَلَّا لَنْ يَنقُولُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خرد أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتَيْنَا Surah al Oh, <laughs> قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلتها Na yeah. فقالوا انكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد Amen. ونتجناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووَهَبْنَا لَهُ اقوى قبضنا في لتو وان كل دعنا فأئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا 118. تجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم 119. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا وَمَسَّوْا إِن فَأَرْقَنَهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففه فهمناها سليمان وكلاً اتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن or لهم حافظين وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وَآتَيْنَا مُوسَى ومثلهم معهم هُدًى من عندنا وذكرى وَقَالْنَا وإسماعيل وإدريس وذلك فلكون وكذلك نلج المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فرد وأنت خير الوارثين فاستجبنا له له نحن له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رابا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أَحْصَنَتْ فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا وَمَأْجُوجُ وهم مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِدُونَ وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ ابصار الذين كفروا فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله لتن من بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أن un لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم تَلاَمَ مَغْمُرُ الْمَلَائِكَةِ تَهَا يَومُ قُمُ اللَّيْلِ كُنْتُ وَعْدُونَ يَوْمَ نَطْوِي وعطي السجل للكتب كما بدانا أول خلق نعيد وعدا عليه Oh, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْ تُكُمْ عَلَى سَائِقٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِي